أرسلهم على غدير تعويل عب وإن له لحافظون قال إني إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأن تمعنه ضافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة لله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 قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على طمئصه بدمع كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أن راء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل وهو قال يا بشر هذا غلام وأسره ضاعة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 وَمَا بِهَا لَولا اْرَاهُ الرّهانَ رَبّه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ طَمْيَصًا مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّبَاب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنا وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يجعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن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 واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن آرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء جاننهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكله النسب النداف وسبع سبلات خضر وأخرى بسات لعل أرجع إلى الناس لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تسرعون سبع سنين بأب فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا منا تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون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 إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ عودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا أبرع نفسي إلا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 حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا مضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بدهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإلا أن تأتوني به فلا كيل لكم عيني ولا تقرضون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإنما له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إن الحكم إِلَّا الْحُكْمُ إِلَى اللَّهِ عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولهم ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ни شيء ما كان يغني عنهم من الله ни شيء إلا حاجته في نفس يعقوب قبها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 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ ذَارَ السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّن ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ الْآيَةَ هَلْ عَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تب الله لقد علمتنا جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلن نستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بناك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون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 قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنه لا يأس للروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضروج إننا ببضاع وجن ببضاعة, ببضاعة مزدات فأوفنا الكيل وتصدق علينا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 إنه من يتقوى يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِنَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي رصيرا فالقوه على وجه ابي ياتي رصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم انني لا اجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأدد ريح يوسف لون أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 فآوى إليه أبا ويه و قال دخلوا مصر إن شاء الله و قال دخلوا مصر إن شاء الله الآن ورفع أبا ويه على العرش و له سجدة وقال يا أبتي هذا تؤيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقيقة وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجايبكم من البدوي من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.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 129. واتوفني مسلما وألحقني بالصالحين 120. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 121. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 122. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 123. وما تسألهم عليه من أجر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 تأتيهم غاشيئون من عذاب الله أو تأتيهم الساعة ضغطت أو تأتيهم الساعة ضغطت وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 حتى إذا استيقس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه النصرنا جاءه النصرنا فنودي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديث يُفترى لك تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.